عصريا على موقع dj.kymo.com مانو قردكش اللي اسمعكم أعلنا اللي بيتقلع مننا دحنا تعبنا وربنا من الناس اللي بميت دول كانوا بيأكلوا معنا وعينهم فيها خيانة alma يلي معالي التصف اما انت عنيك بسسة بتشوفني من الكنسة قاعد عملت رقابني كل الردارات شغلة نايننا عندنا في الحلة جمد قلبك وتعالى علشان تقدر توجهني تمرو ربنا يكرمك يا اللي كلامكو يلي محدش كل